بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوار الإنسان أن لن نجمع عيوامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق المصر وغسف القمر وجميع الشمس والمصر We don't فَإِذَا قَوْمٌ مَّعُفَّرٌ قُلْنَا إِنَّهُ رُتِبٌ مَّا إِن عَلَيْهِ إلا ومن بها باب وهو يومئذ بصر تمنو أي رب على بحرك كلا إذا بلعت السراق يا وكيل ثم ذهب إلى أهله فبطأ أولى لك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 Bəzə aləmin nusə zəhinin lənkavəl ulfə Əbəni sədə dikə وَبَقَى اللَّهُ الْعَظِيمِ